لاس إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغر أنكم الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الغر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا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 تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنتا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب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 ومن الجبال جُدَّةٌ بِضُوٌّ وَحُمْرٌ مُقْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بُسُودِ وَمِنَ الْنَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُقْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إِن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرقوا وعلى يرجون تجارا لن تبور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 قل أرأيتم شركا أكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم أتيناهم كتاب أم أتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعلم الظالمون بعضهم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 ولو يآخر الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أَأَجَلٌ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا